بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لألى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف لولي صحف إبراهيم وموسى